بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بالله الشرور ونفسنا أعمالنا من يهديه لا وفلا وضلا فلا هادئ لا إلا الله ولا الرسول أما تمامنا الحمد ما القرآن السلم ذكرنا لا لله ونستغفل له ظل له إله له ولله تعلق وكذلك إله إلا الله نحمد مسيحة وحده محمد من من من يهديه وأشهد وأشهد عبد بعد عند ونستعين ونعوذ أن أن شريك شيء بحفظ شروط ثم انتقلنا إ ل ى ا ل ص ل ا ة ذكرنا ان ا ل ص ل ا ة لا بد لها من شروط و أ ر ك ا ن واجبات وذكرنا كذلك م ث ل ا ت ا ل ص ل ا ة ثم شروط الوضوء وفروض الوضوء ونواقض الوضوء ص ف ة الوضوء أ ن ينوي بقلبه يسمي ي ق ص ر الكفين لم نذكر غ س ر الكفين في فروض الوضوء فهو س ن ة إ ل ا إ ذ ا استيقظ من نوم الليل يجب عليه أ ن ي ق ص ر كفين ثلاث مرات قبل إ د خ ا ل ه م ا في الاناء ي أ خ ذ ح ف ن ة من ماء بيده اليمنى يتمضمض بان يدخل الماء في فيه ويستنشق بان يسحب الماء بمنخريه ثم يستنثر بيده اليسرى ويمج الماء من فيه ب غ ر ف ة واحد تمضمض و ا س ت ن ش ق ثم يستنثر ثم يقسم الوجه الوجه من منبه الشعر المعتاد إ ل ى أ س ف ل الذقن طولا ومن ش ح م ة ا ل أ ذ ن إ ل ى ش ح م ة ا ل أ ذ ن عرضه اللحية هل تخلل أم لا؟ تخليل ل أم ا ل ل ح ي ة بان ي أ خ ذ شيء من ماء ويضعه تحت ا ل ل ح ي ة أ و يخلل ما بين ا ل ل ح ي ة ب أ ص ا ب ع اللحية في تخليل اللحية أقسام ثلاثة تخليل بكل حال من ا ل أ ح و ا ل لا تخليل في ت ف ص ي ل لا تخليل في التيمم التخليل سواء كانت ا ل ل ح ي ة خ ف ي ف ة أ و ك ث ي ف ة هذا في ا ل ا ق ت س ا ل لا بد أ ن نخلل ا ل ل ح ي ة ونتحقق من وصول الماء إ ل ى أ ص ل ا ل ب ش ر أ م ا في الوضوء في تفصيل إ ذ ا كانت ا ل ل ح ي ة خ ف ي ف ة يعني تحصل ا ل م و ا ج ه ة عندما ترى ا ل إ ن س ا ن مثل هذا الاخ ترى ا ل آ ن ترى الخد أ س ف ل من ا ل ل ح ي ة وترى ا ل ل ح ي ة ا ل آ ن ف ا ل م و ا ج ه ة تحصل ب ا ل ل ح ي ة و بما هو أ س ف ل من ا ل ل ح ي ة فلا بد من التخليل أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ل ح ي ة ك ث ي ف ة في ل ح ي ة الشيخ ا ل آ ن هنا فالتخلي عنده س ن ة طيب ومسترسل من ا ل ل ح ي ة كذلك يغسل ثم يغسل اليد ا ل ا م ن ى من أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع حتى يستوعب المرفقين بعض الناس هدانا ل ل ه إ ي ا ه يكتفي بغسل الكفين في أ و ل الوضوء غسل الكفين في أ و ل الوضوء س ن ة وهنا فرد من أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع حتى يستوعب المرفقين ولا ي ش و ع في ا ل ع ض و اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسح ولا يقصن ا ل ر أ س ي ب د أ ب م ق د م ة ا ل ر أ س إ ل ى قفاه ثم يعود مره أ خ ر ى ثم يدخل سباحتين في صماخي أ ذ ن ي ن ويمسح ب ا ل إ ب ه ا م ظاهرهم ثم يقصن الرجل اليمنى مع الكعبين ولا يشرع في الساق ثم ا ل ي س ر ة ويخلل ويخل ما بين أ ص ا ب ع الرجلين بخنصره ثم يعتبر دعاء الوالد على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صفة التيمم ينوي بقلبه يسمي يضرب ض ر ب ة و ا ح د ة بباطن الكفين على ا ل أ ر ض سواء كانت من تراب أ و من طين أ و من رمل أ و من حصى أ و من صخر ض ر ب ة و ا ح د ة ثم يضرب احدى الكفين ب ا ل أ خ ر ى أ و ينفخ فيهما ثم يمسح ظاهر الوجه بلا تخليل ثم ظاهر ا ل ك ف ة اليمنى ثم ظاهر ا ل ك ف ة اليسرى دون تخليل ل ل أ ص ا ب ع م ر ة أ خ ر ى ينوي ب ق ل ب ي وسمي يضرب ض ر ب ة و ا ح د ة على ا ل أ ر ض من تراب من طين من رمل من حصى من ص ف ر ض ر ب ة و ا ح د ة ثم يضرب احد الخفيف ا ل أ خ ر ى أ و ينفخ ويمسح الوجه مع ظاهر الكف اليمنى وظاهر الكف اليسرى ص ف ة ا ل ا ق ت س ا ل ا ل ا ق ت س ا ل على صفتين اقتسال كامل مستحب هو ا ق ت س ا ل النبي صلى الله عليه وسلم واغتسال مجزئ ن ب د أ بالاقتسام المجزئ ويعمم جميع الجواب ب ب د م ا ل م تحت ا ل ش و ا ل ي ف ة ع ل م ض م ض ة و البدن ا و ي ب ا ل س م ي يعمم جميع ا ل ب د ن وما تحت الشعور ا ل خ ف ي ف ة و ا ل ك ث ي ف ة مع ا ل م ض م ض ة والاستنشاق هذا ا ق ت س ا ل مسجد اذا ا ق ت س ل هذا الاغتسال يخرج ويصلي ولا اشكال ل أ ن ا ق ت س ا ل اعلى من الوضوء الثاني هو ا ل ا ق ت س ا ل الكامل اقتصاد اقتصاد النبي صلى الله مستحب وسلم يغسر صلى عليه القبل والدبر ثم يغسل يديه إ ذ ا كان فيه معذاب الصابون أ و كذا أ و شيء من المنظفات ثم ينوي يسمي يغسل كفين يتمرن يستنشق يغسل الوجه مع تخليل اللحيه خ ف ي ف ة او ك ث ي ف ة ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يغسل ا ل ر أ س ويرويه بالماء حتى يتحقق من اصول الماء إ ل ى أ ص ل ا ل ب ش ر مع ا ل أ ذ ن ي ن ثم الشق ا ل أ ي م ن ثم الشق ا ل أ ي س ر ثم يغسل رجلين يغسل قبل الدبر ثم ينوي يسمي توضع ضوء ل ل ص ل ا ة حتى يبقى يعني عليه غسل الرجلين يروي ا ل ر أ س بالماء مع ا ل أ ذ ن ي ن ثم الشق ا ل أ ي م ن ثم ا ل أ ي س ر ثم الرجلين طيب. آآ آآ ثم ان المؤلف رحمه الله ذكر آ د ا ب و أ خ ل ا ق إ س ل ا م ي ة الآن أخوانا ذكرنا لكم فيما لكم تقدمين ه أ ن يظهر أ ث ر ا ل ع ق ي د ة على سلوك العبد و اشياء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى نريد كل واحد منكم أ ن تذكر لنا أ د ب أ و خلق من أ خ ل ا ق الاسلام إ ف ش ا ء السلام على من عرفته و على من لم ت ع ر ف فالقاء السلام واجب لانه قال عليه الصلاه والسلام من بداكم بالكلام قبل السلام قال فلا تجيبوا وحدد يعني في القاء السلام من يسلم على ا ل آ خ ر الصغير على الكبير والمار على الجالس وهكذا طيب وهذا مما ياتي بالالفه بين المسلمين تشميت, تشميت العطس اذا عطس يقول الحمد لله ثم تقول له يا رحمك الله ثم يجيب طيب يقول اكرام الضيف نعم ص ل ة الرحم اخواننا ص ل ة الارحام و بر الوالدين هذه يرجع فيها الى العرف ما لم يخالف الشر يعني الان مثلا هذا الاخ مقيم في هذه البلاد ولا يستطيع أ ن يتصل في كل يوم أ و في كل أ س ب و ع أ و في كل شهر على على كل ا ل أ ه ل و ا ل أ ق ا ر ب فماذا يصنع يقول جرت عندنا ا ل ع ا د ة والعرف انني اتصل في كل أ س ب و ع على الوالده وسلم عليها و أ ق و ل لها سلمي على الجميع فهي دائما عندما ي أ ت ي أ ح د او اتصل أ ح د من ا ل أ ع م ا م او من الاخوال او الخالات تقول لهم فلان يسلم عليكم أ ق و ل جزاه م الله خيرا ترى ابنك واصل لكن ي ع ر ف انه في العيد مثلا اذا حصل اه يعني و ف ا ة او زواج او كذا لابد من ا ل ا ت ص ا ل وكذلك هذا برسم كذلك اذا ارجع الان الى بلادي اخذ مثلا شيء من الحلوى و كذا فهذا يعتبر ر ص ل م ا ل م ي خ ا ل ف اشر ل لكن قال الله مثلا لابد عندما ترجع من هذه البلاد ت أ ت ي ن ا ب شيء من الدخان و شيء من الخمر وشيء من كذا أ و تكون قاطع قلنا كل ما عده العرف بر و ص ل ة فهو بر و ص ل ة ما لم خلف ا ل ش ر فقلت مخالف للشرع والله ما أ ط ي ع عليه طيب ص ل ة ا ل أ ر ح ا م وبر الوالدين نعم ل أ ن هذه ص د ق ة وهذا والله يعني أ ع م ا ل ي س ي ر ة ونسال الله سبحانه وتعالى القبور ل اجور كثيره وبعض الناس نسال الله ا ل س ل ا م العافيه ع ب و س د ا ئ م نعم ا طيب الرحمه قال, الله قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الراحمون يرحمهم ا ل ر ح م ة ارحموا من في ا ل أ ر ض يرحمكم من في السماء وقال من لا يرحم لا يرحم وبخاصه اخواننا الصغار الاخر ح م ا ل ل ه ت ع انسى ل يقول ى إ أ ن فلن أ ن س ى رجل أ ر ج ع ن ي من الصف ا ل أ و ل ا ل آ ن إ ذ ا سبق الصغير لا شيء إ ل ى الدرس إ ل ى الصف ا ل أ و ل ممكن أ ن ه إ ذ ا كان خلف ا ل إ م ا م أ ن ه ت أ خ ذ ذات اليمين أ و ذات الشمال لا إ ش ك ا ل ص ف كل من سبق إ ل ى شيء فهو حق به كذلك احترام الكبير ومن باب أ و ل ى ما ذكرنا من أ ن الناس انقسموا تجاه العلماء إ ل ى طرفين و ص ط وقلنا والدك الحقيقي هو العالم والعالم ما يريد ع ع ن ي الشيخ الشيخ مثلا ب ا ل م ح س ن عباد حمد الله حمد هل يريد من الطلاب ان ه ي ع ط و ا أ م و ا ل أ و سيارات أ و عشاء أ و غداء لا أ ر ا د من هؤلاء أ ن ه م ي أ خ ذ العلم بحقه يعمل و به يدعو اليه يذب و عن د عرضه نعم يدعو له في ظهر الغيب هذه ا ل م ح ب ة ا ل ح ق ي ق ي ة إ ذ ا ا ل م ح ب ة ا ل ح ق ي ق ي ة لا بد أ ن تكون على ما كان عليه ه الله عليه خرج ابن بطة. ابن بطة رحمه السلب الصالح ابن ابن ا ل ل بطة رضو خرج بطة علم من علماء ا ل ح ن ا ب ل ة خرج إ ل ى السوق و أ ق ب ل على طالب من طلابه وهذا الطالب في دكانه وكان ابن بطه ة ر ح م الله يرى تحريم القيام للداخل فهذا الطالب ما يمكن أ ن يبقى جالسا في دكانه والشيخ يدخل عليه فقام ف ر أ ى الغضب في وجه ابن ب ط ة وطالب من طلاب الشيخ يعلم ما ذهب الشيخ فقال الطالب على الفور للشيخ قال لا تلمني و على القيام في حقي حين تبدو أ ل ا امل للقيام أ ن ت من أ ك ر م ا ل ب ر ي ة عندي ومن الحق أ ن أ ظ ه ر ا ل إ ع ظ ا م ة قال أ ق و م أ ق و م تغضب أ و لا فقال له الشيخ قال أ ن ت إ ن كنت ترعى ل حقا وتظهر ا ل إ ع ظ ا م ة فاعفني عن قيامك هذا أ و ل ا ف س أ ج ز ي ك بالقيام ا ل ق ي ا م ة القيام بماذا إ خ و ا ن ا الحقوق متبادل كما أن ال العقوق يكون من الولد أ ح ي ا ن ا يكون العقوق من ا ل أ ب كما أ ن الطالب لا بد أ ن يؤدي حق ل ل م ع ل م كذلك المعلم لا بد أ ن يؤدي حق الطالب لانه ما ي ت أ خ ر و ي ح ض ر للدرس و كذا و لا يضيع ا ل أ و ق ا ت مثلا أ ن ت قال ف س أ ج ز ي ك بالقيام ا ل ق ي ا م ة قال لا تكلف أ خ ا ك أ ن يتلقاك بما يستحل به الحرامه كلنا واثق بود أ خ ي ففيما انزعاجنا و ع ل ا م ة و إ ذ ا صحت الضمائر منا ف ع ل ا م ة نتعب ا ل أ ج س ا م ص ح ت الضمائر يعني ا ل آ ن عندنا المفتي مثلا حفظه الله مجرد ما تضع لك في يده يقول السلام باليد وتجد نسال الله عافه السلام أ ه ل البدع يمشي واحد منهم يصنع هكذا يعني قبلت نعم سبحان الله يعني هذا الشيء الذي خرج ع ما كان عليه السلف الصالح ر ض و الله ع ل ي ه و أ ن هذا التعظيم يزيد شيء فشيء حتى نسال الله العافيه والسلام يصرف له شيء من العباده من الركوع السجود كما يعني ترى في البعض والناس في هذا قلنا على نقيضه قسم يسب ويشتم يتكلم بالعلماء وكذا وقسم يتمسح ويركع ويسجد وقسم يتوسط وهم أهل السنة كيف نعرف هذا ا ل و ص ط نكون على مكان عليه السلام الصالح تجاه العلماء اداب أ خ ل ا ق إ م ا ط ه الاذى عن الطريق الصدق يا خ و ا ن ن ا ا ل آ ن مثال في في امور ك ث ي ر ة ع ن د ن احيانا ي أ ت ي أ ع م ا ل المسجد رجل بعكاز في、عربة. عندما ر ب ة ع ي ن ز ب باب المسجد تجد أ ك ر م ك م الله ا ل أ ح ل ي ه ويتعثر فيها وقد يسقط و ق و ف السيارات أ ح ي ا ن ا نعم وقوف مخالف و ك ث ا ل فقد أ ح ي ا ن ا تكون أ ن ت تؤذي أ و على ما ذكرنا ب ا ل أ م س أ ن ع م ا ر ة المساجد تكون ع م ا ر ة ح س ي ة و ع م ا ر ة م ع ن و ي ة عمارة حسية بالبناء و ا ا والفرش والإناغ ل ن ظ ف و ع م ا ر ة معنويه هي ا ل أ ه م في ان يكون هذا المسجد في التوحيد و ا ل ص ل ا ة والاستغفار و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وضد هذا خراب المساجد خراب حسي وخراب معنوي خراب الحسي بالهدم ورمي ا ل و س ا خ و أ ع ظ م من هذا خراب معنوي ان نجعل المساجد أ م ا ك ن ل ل أ ك ل والشرب والشرك والبدع فيها الأموات وغير هذا وعندما ا ا ل ل ش ر ك و ب د والأموات كانوا يتراقصوا في, في المساجد قال له ابن القيم رحمه الله متى علم الناس أ ن الغنى س ن ة تتبع ان ياكل المرء اكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع يقع في المساجد يساقط ت س أ ل ل ه م م ا ذ ا ق ا ل و ا سكرنا بحب الإله قال القوم وما أسكر القوم ولا القصة تهان مساجدنا عن ذاك السمع وتكرم عن مثل ذاك البيع يقول حتى كفار ما ي ص ن ع هذا في الكنائس وكذا فيا ل ل ع ق و ل ويا للنهى أ ل ا منكم منكر للبدع قل بلى منا ما يمكن مساجد مسد مسد خراب مس الضرار هذا يعني غير شي نجعل عندك وتجعل الجيران ث ل ا ث ة جار مسلم قريب له ث ل ا ث حقوق حق الجوار و حق ا ل إ س ل ا م و حق القراءه و جار مسلم له حق ا ل إ س ل ا م و حق الجوار و جاء ر كافر الجوار واحد ا له حق حق وهو ج رجل إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و قال يا رسول الله أ ن ا مسلم قال سل جيرانك سل جيرانك المسلم من سلم الناس من لسانه ويده و بعض الناس لا يسلم منه أ ح د و لهذا ارسل جيرانك ان هؤلاء شهداء الله في ا ل أ ر ض هم الذي يعرفه هل هو مؤذي أ و كيف قلنا أ ح ي ا ن ا تكون د ا ع ي ة إ ل ى الله بالفعل أ ك ث ر من القول انتشر ا ل إ س ل ا م مثلا في شرق آ س ي ا ب ش ا ب ا ل تجاره رحل التجاره ل هذه المناطق ودخل فيها ا ل إ س ل ا م ز ي ا ر ة القبور ز ي ا ر ة القبور اخواننا الزيارات عندنا تنقسم إ ل ى ثلاث أ ق س ا م ز ي ا ر ة ش ر ع ي ة و ب ز ي ا ر ة ب د ع ي ة و ز ي ا ر ة ش ر ك ي ة ا ل ز ي ا ر ة ا ل ش ر ع ي ة أ ن ي ل و ي بهذه ا ل ز ي ا ر ة تذكر الدار ا ل آ خ ر و أ ن لا يشد إ ل ي ه ا الرحم و ينوي بهذه ا ل ز ي ا ر ا ل دعاء له و ل ل أ م و ا ت ف إ ن نوى بهذه الزياره دعاء ا ل أ م و ا ت ف ي ه ز ي ا ر ه ش ر ك ي ة و إ ن نوى بهذه الزياره دعاء الله عند ا ل أ م و ا ت فهذه ز ي ا ر ه بدعيه و لا ي أ ت ي من مخالف ا ل ش ر ي ع ة إ ذ ن هذه الزياره عندنا اهل ا ل إ س ل ا م ثلاث زيارات ش ر ع ي ة و ب د ع ي ة و ش ر ك ي ة و غير هذا من ا ل آ د ا ب و ا ل أ خ ل ا ق نعم ع ي ا د ة ا ل م ر ي ض حق المسلم عن المسلم و م ن ه قال ع ي ا د ة المريض ت ع و د وتكريلزيا ع ل ه ا ر و ل ذ ل ك قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ت ج ع ل قبري اذا كاني ت ع و د وتكريلزيا ع ل ه ا ر ة في ك ل عام في كل شهر ه ذ ا ما يصح ع ي ا د ة المريض ع ي ا د ة المريض ي أ تيفوت ي ق ا ل زيار ة ولا أ تيفوت ي ق م ت أ خ ر ل ا ي ق و ن ط و ا م ن ر ح م ة الله ب ن ن ب ع ض ا ل ن ا س ه د ن و م بنقوم بنقوم ي ع ن ي م ث ل ق و م بنقوم ب ن م ر ي ض في ا ل م س ت ش ف ى م ا ت ت ا ل ز و ج ة و ا ل أ و ل ا د ق و م بنقوم بنقوم ب و ك ذ ا ف و م ب ي ق و م ب ق و م ب ن ق و بنقوم بنقوم بنقوم ب ن ق و ا بنقوم بنقوم بنقوم ب ن ق و بنقوم ن ق و م بنقوم ب ل ق و م بنقوم بنقوم بنقوم بنقوم ب م بنقوم بنقوم بنقوم ب ا ق و م بنقوم بنقوم ب ن و ه ذ ا ق و م س ت ش ف ى أسور مستشفى ش على هذا الطبيب جذاب و ا ل م ق ب ر ة قريبه ك أ ن ه يدفع ل ك ت س خ ص ك أ ن هذا أ ر ح م به من الله أ م ا هذا ا ل آ خ ر يعني د و س التوحيد وحفظ كتاب التوحيد ويحفظ هذه ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث فيدخل على المريض على يقول السلام عليكم الله لا الله وبركاته لا إن شاء ورحمة طهور بأس إن بسم الله الحمد لله ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ع ل ى رسول الله قال المؤلف رحمه الله باب من ا ل إ ي م ا ن بالله الصبر على أ ق د ا ر الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله ياتي قلبه قال عذقمه رحمه الله هو الرجل تصيب ا ل م ص ي ب ة فاعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم ومن رضي ف ل ا ا ي ر ض ا ويسرد عليه الايه ا ل أ ح د كيف يخرج من عند هذا المريض ما يشعر بشيء مفروض وهذه ثمره حفظ, حفظ كتاب التوحيد طيب يعني لا يلزم أ ن ي ق ر أ هذا الباب يعني عند الزياره لكن يتذكر شيء من هذا مفهوم عند طالب من ا ل شرق آ س ي ا قدم في ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وخرجت خ ر النتائج وما خبث ف ق ل جلست ط ي ل ة الليل أ ت ذ ك ر كلامك و أ ق ر ا الباب ثلاث مرات واسترجع إ ل ى الصبح الصباح يقول ذ ه ب صليت الفجر إ ل ى ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ق د م من جديد للعام الثاني قدم ا ل أ و ر ا ق لهذا الموظف هذا الموظف قال مش ما يمكن تقدم م ر ة أ خ ر ى قال لماذا قال انك مقبول قال حصل خ ط أ ولم اكتب اسمك <تصفيق> فاخوانا كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى على العبد فهو خير أ ن ت ليس لك إ ل ا الرضا والتسليم أ ر ا د ملك من الملوك أ ن يخرج للصيد فقال له الوزير أ خ ر ج معك ل ل ص ي د عندما أ ر ا د الخروج جرح الملك في أ ص ب ع ه فقال الوزير ا ل م ل ك الحمد لله لعله خ ي ر ق ض ب الملك قال سبحان الله فريحت أ ن قطعت ت ه ز أ بي قال لا نبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا ل أ م ر المؤمن إ ن أ م ر ه كله خير قال طيب أ د خ ل الى السجن و أ غ ل ق عليه الباب وقال له مستهزئا به قال سجدت قال نعم قال لعله خير استهزئ به ا ل آ ن ثم خرج الملك للصيد و ه و في الصيد وجدوه جماعه من الناس ف أ م س ك و ه قال ماذا تريدون قال نحن لنا أ ي ا م نبحث عن إ ن س ا ن ن ق د م قربا ل ل آ ل ه قال أ ن ا ملك قال و الحمد ا لله لن نجد أ ح س ن منك كرش س م ي ن قيدوه فعندما أ ر ا د و ا وضع القيد في يده نظروا و إ ذ ا هو مقطوع ا ل ا س ب ا فقالوا أ ن ت والله لا تصلح أ ن تكون قربان ل ل آ ل ه اتركوه رجع م ب ا ش ر ة إ ل ى الوزير و أ خ ر ج و ا من السجن والله خير. قال لماذا قال له كنت معك انا لست م ع ن كنت أ ن ا بعداد أ ن ا م ا ت والقرابين إ خ و ا ن ا المسلم دائما متفائل راض بقضاء الله وقدره لا يتسخط لا ي ت أ ث ر دائما راض مطمئن ذل لسانك بشكر المنعم تفضل هذا ا ل ل ي ذكرناه ذ ا نعم كرمك ا طيب ر كذا كرمك نعم ا تبع الجناز تبع الجناز فالتباع ف... هاتتفن ح ى د ا ذ ا خ ر ج مع ا ل ج ن ا ز ة إ ل ى المسجد ثم حتى ت د ف ن فلاهو ه ق ر ا ل قراط يقول الجبل العظيم كجبل احد طيب نعم ا ل أ م ا ن ة و إ ذ ا ضيعت ا ل أ م ا ن ة قال انتظر ا ل س ا ع ة وضد هذا نسال ا ل ع ا ف ي ه والسلام الخيار أ د ا ل أ م ا ن ة إ ل ى من ا ت م ن ك ولا ت خ ل من خانك انت تعرف ان بعض الشباب هدانا ل ل ه إ ي ا ه يتفنن في هذه المسائل ي ق ل اسمع ح ك و م ة لا بد أ ن تصنع كذا وتحتال حتى ت أ خ ذ كذا صحيح تعرف هذا أ ح س ن م ن ي وما يكتفي ب أ ن ه يعني يرتكب محرم بل يدعو لهذا قال اسمع لا بد أ ن تصنع هذه ا ل ح ي ل ة وتصنع ك ذ اد وتصنع ك ا ل أ م ا ن ة إ ل ى من ا ع ت م ن ك ولا تخذ من خانه حتى إ ن كان هذا كافر فأنا بالك المسلم الصدق قلنا من شروط لا إ ل ه إ ل ا الله الصدق في أ ق و ا ل ه و أ ع م ا ل ه وفي اعتقاده ي س د ق أ و ل ا مع الله ثم ي س د ق مع عباد الله وما زال ا ل ض ج ل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ص د ق ه وضد هذا نص العافيه والسلام الكذب والكذب نص ا ل ع ا ف ي والسلام يهدي الى ف ج و ر والفجور ه يهدي الى النار م م ي ك ب وبعض الناس أ ص ب ح ت عنده ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة ك أ ن ه ا قربه يتقرب بها ل ل ى ا ل ا ه جاء رجل إ ل ى الحسن البصري وقال له فلان يقول فيك كذا وكذا لو جاءك واحد ا ل س ت ا ذ اليوم وقال خالد البارحه قال فيك كذا وكذا ماذا تصنع؟ وقال تصنع آه خبيث أعرف أ ن ا أ ك ث ر من هذا فجاء إ ل ي ه ر ج ل وقال ف ل ا ن يقول فيك ك ذ اهلا هو ا ل ح س ن رحمه الله لو كنا على ه ذ ا م ا ر ت ا ح قال أ م ا وجد الشيطان رسول ا غيرك يعني أ ن ت رسول إ ب ل ي س لو كنا على هذا و الله ارتاح لا غ ي ب ة لا ن م ي م ة صحيح نقل الكلام أ ح ي ا ن ا حتى يزيد في الكلام وكذا يقال والله أ ع ل م أ ن م ع ا و ي ة رضي الله عنه كله أ ر ض ب ا ل م د ي ن ة بجانب أ ر ض ابن الزبير رضي الله عنه فتعدى عمال م ع ا و ي ة على أ ر ض ابن الزبير فكتب ابن الزبير رضي الله عنه ر س ا ل ة يعني ش د ي د ة ا ل ل ه ج ة إ ل ى م ع ا و ي ة فجاءت هذه ا ل ر س ا ل ة م ع ا و ي ة م ع ا و ي ه بالشام نظر في هذه ا ل ر س ا ل ة و إ ذ ا فيها يعني ي ع ي شده في الكلام مع فاعطاها ل أ ح د الوزراء وقال انظر فنظر فيها وقال ماذا ترى قال أ ر ى هذا الوزير أ ن تخرج جيش أ و ل ب ا ل م د ي ن ة و آ خ ر بالشام و ت أ ت ي براس ابن الزبير عمال تعدلك فاخذ الله عنها معاويه ر س ا ل ة وكتب في ظهرها من م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان إ ل ى ابن خاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوف شأنه شأنه ووفع والعبيد لك وأنا فالأرض يعني سبيان بعد معنا من من بن حق أقول أما الكلام لك أ ن ا أ ب ح ث عن ج ن ة و أ س ع ى ل ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ م ا ه ذ ه الدنيا لا ابحث عنها مفهوم اخوانا لو كنا على هذا في الغالب اليوم سبب التقاطع والكلام والغيب و ا ل ن م ي م فيماذا قال وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب يوم اي الموده لم من أ و ث ق ع ل ى ا ل إ ي م ا ن الحب في الله ففي الغالب اليوم ما ي أ ت ي الكلام على فلان وعلان هذا صديق لهذا سنين ثم بعد سنين حصل أنه هذا طلب من الأنترنت هذا هذا هذا كذا قال قرض قال ما استفد فجاء طلب قرض وكتف وفي في أ ن فلان صنع قبل عشر سنين كذا وقبل عشرين س ن ة كذا وصنع كذا وزوجته فيها كذا ووالده فيها كذا فيه و الشارع الذي يسكن فيه و ي ل ب س عقال اشدخل العقال في ه قصد المهم لماذا من أ ج ل الدنيا إ ن أ ع ط ي رضي النبي صلى الله عليه و سلم قسم الناس إ ل ى قسمه قسم ا ل أ و ل قال عنه النبي صلى الله عليه و سلم دعا عليه و إ ذ ا شيك فلن تقف ت ع س و انتكس من هو إ ن أ ع ط ي رضي و ان لم يعط سخط كنت تعرف أ ن هؤلاء الان الصلاه و ا ل س ل م الخوارج إ ذ ا أ ع ط ا ه م السلطان ممزكته منع عنهم ا ل الغضب ليس لله لهذا للمال طيب غير هذا نعم اللين والرفق وسعه الصدر اللين والرفق الرفق بالمملوك و س ع ة الصدر طيب وغيره ا ل أ م ر بالمعروف ا ل ن ه ع المنكر لكن على ما تقتضي ا ل ش ر ي ع ة لا على خلاف ا ل ش ر ي ع ة قلنا أ ح ي ا ن ا تمر وتجد م ن ك ر فتنكر هذا المنكر بمنكر ما يصح برفع الصوت مثلا أ و كذا ثم لا بد أ ن تقدم الخوف من الله على خ و ف من الناس في م ك ة في هذه ا ل أ ي ا م يعني غير أ ي ا م الحج يخرج أ ه ل م ك ة ل ل ن ز ه ة أ ي عرفها ومنها خرج رجل من عوام الناس الى عرفه يقول نزلت أنا وقلت ا ا وجلسنا ل ل أ و د بعد ع قليل س م صوت فقلت غناء في عرفة فقلت ما يمكن أ ن يكون غناء في عرفه فقل وقفت جئت ا ل ل س ي ا ر ة و إ ذ ا ش ي ء ئ د ف ع ن ي كيف تذهب لعل هذا الشباب يصنع بك هذا عمل ا ل ه ي ئ ة وانت أ ن ك ر ت الحمد لله اجلس فجلست يقول بعد قليل يعني ما استطعت أ ب ق ى في هذا المكان وغنى يقول تشجعت فتحت السياره كدت أ ن ش ر ق لكن يقول كيف تذهب أ و ل ا د ك هنا قد يكون معهم س ل ا ح أ ومعهم ش ي ء ا وكذا يقول رجع سمعت قلت والله ما يمكن و أ س ر ع ت يقول وصلت إ ل ى الشباب يقول نزلت من ا ل س ي ا ر ة يقول أنا ما أعرف ما الأمر ا ل م ر ب ع و فجاء أن على المنكر ما أحفظ شيء لكن غير أقول من وأخذت أبكي المنكر لكن على عرفة نزلت السيارة وأقول للشباب ما على هالة أقول فجاء الشباب وأخذوا رأسي خلاص الشيء السيارة ما من ما غير شيء أقول زدت الشباب وقبلوا أ خ ذ و ا ر أ س ي خلاص ا ل ش ي خ ركب ا ل س ي ا ر ة ما نغنيه بعد أ ي ا م يقول و أ ن ا أ ط و ف ق و ل ذ ا ك الشاب مرتاحي ما شاء الله واتراك يقول سلم ع ل ي و كيف حالك يا ش ي خ ق ل انا بس بشيء لعلك مخطئ ق ل لا لا لا عرفه من ذاك اليوم يقول, يقول ما تكلم شيئ يعني فقط قال لهم ع ر ف فلا تحتقر من المعروف ش ي ء يا اخواننا شريط كتاب ر س ا ل ة فيها التوحيد و ت ر ك الرسائل ا ل ث ا ن ي ة تبسمك في وجه أ خ ي ك لا تحقق شيء من المعروف ا ل خ ر ف ا ل د ع و ة و الله م و س ى في هذه ا ل أ ي ا م ولله الحمد ما بقي فقط إ ل ا أ ن نعم أفور. نعم ا ل ن ص ي ح ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدين ا ل ن ص ي ح ة طيب فالنصح أ و ل ا على ما ذكرنا في ا ل أ م ر بالمعروف على ما تقتضي ا ل ش ر ي ع ة ي ر ش ع وينظر في نصوص ا ل ش ر ي ع ة وكذا وتعمدني بنصحك في ا ن ف ر ا ط ي وجذبني ا ل ن ص ي ح ة في ا ل ج م ا ع ة ف إ ن النصح بين الناس نوع من التوبيخ الى ارض استماع ف إ ن خالفتني وعصيت أ م ر ي فلا تجزع ل ا إ ذ لم ت ر ت ع طيب غيره نعم、تعاون. التعاون وتتصدق بها على نفسك تعين ذوي ا ل ح ا ج ة و إ خ و ا ن ن ا من ا ل أ ش ي ا ء التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع ل ل إ ف ت ر ا ق ولا تكونوا من المشركين من دينهم شيعكم من الجماعة الذين وكانوا بحزن الذين فرقوا فرحوا قال、الجماعة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا ريحكم فالاصل ان نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابه رضو الله عليهم نكون أ م ة و ا ح د ة وهذه من ا ل أ ص و ل السته التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الاجتماع للفرق وعندما كان يتفرق ا ل ص ح ا ب ة رضو الله عليهم في المنزل إ ذ ا نزلوا منزل ك ا ن يتفرقوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن هذا من عمل الشيطان حتى الاجتماع الاجتماع على الطعام نحن نجتمع عند الاجتماع يومي في الصلوات ا ا ل م ف ر و ض ة الخمس نجتمع على إ م ا م واحد صلاه و ا ح د ة رب واحد سبحانه وتعالى نبي واحد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبله و ا ح د في كل يوم خمس مرات في كل ج م ع ة اجتماع ل ل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ج م ع ة و ا ح د ة تقام في ا ل م د ي ن ة فكل م د ي ن ة ل ه ا ج م مع واحد منها ر ض اجتماع هذا اجتماع ل أ ه ل المدن ثم اجتماع عندنا في ا ل أ ع ي ا د في عيد الفطر وفي عيد ا ل أ ض ح ى وعندنا اجتماع عام لكل ا ل أ م م في عرفه نعم اجتمع اجتمع الناس ف ه ذ ا ا ل ش ر ي ع ة جاءت للاجتماع لا للافتراق فلا بد أ ن نجتمع عن ما اجتمع عليه الصحابه ة رضا ا ل ل عليهم ولا نفترق وهذا الذي ي عليه ن ي ع ا ل أ ئ م ة قال عندما سئل قال الخلاف ش ر في أ م و ر اختلف فيها ا ل ص ح ا ب ة هذه ا ل أ ش ك ا ل فيها لكن هل نقول نجتمع مع ا ل ر ا ف ر ه ما يمكن في أ م و ر لا أ ش ك ا ل اذا خالف البعض هذا الأخ مثلاً الآن يرى إن أكل لحمة جزور و اصلي ن ان ا ارى الجزور اكل لحم الوفه ناقض ي امام به اصلي خلفه انا أعتقد ان اعتقد صارته لان هذه المساله اختلف فيها ل ل س ن ة والجماعه صح لكن اصلي خلف رافضي لا يمكن اذا في امور هذا يسعى فيها الخلاف ولا اشكال الشيخ بن بازر رحمه الله تعالى كان رئيسا ل ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل م د ي ن ة وهناك الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله وكان هناك د ع و ة عرس حضر الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي و الشيخ ب ن باز رحمه الله ج م ي ع سئل الشيخ الالباني رحمه الله هل يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تتصرف في م ا ن ه ا دون إ ذ ن الزوج قال لا ما يجوز وذكر الحديث أ خ ذ المكروبون الشيخ ب ن باز رحمه الله قال لا يجوز وهذا الذي ذكر الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله من الحديث منسوخ واخر العهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما وعظ يعني عليه عندما تعالى تعالى النساء في الآن انتهى الألباني بن إخواني سرد رد بيد المسألة المجلس رحمه رحمه فالطلاب قلوا هذا يعني رد عليه. قل عندما انتهى وإذا بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى آخر الشيخ بن بازر رحمه الله السيارة لا يشكال يوصله قل إلى آخر في خلاف في م س ا ء اختلف في ه ا ا ل س ن ة ولم يؤدي هذا إ ل ى القطيعه الى الطعن إ ل ى كذا الى ذ ا ففي أ م و ر يسعى فيها الخلاف اختلف في ه ا ل ل س ن ة هذه لا توجب أ ن ن ا نتنازع ونختلف ونكون في إ ش ك ا ل فيها تريد صديق اللعب فيه وهل ن ا ر تفوح بلا دخان ممكن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنه إ ن سخط منها خلقا رضي منها آ خ ر ابن سعد رحمه الله يقول ينجر هذا الحكم إ ل ى الحكام ح ا ك م الان قد تبغض, تبغض منه أ ش ي ا ء وتحب منه أ ش ي ا ء لا يفرق مؤمن مؤمنه إ ن سخط منها خلقا قد رضي منها آ خ ر و ه ذ ا تسيء ففي أ م و ر قلنا ما يمكن السكوت عليهم وفي أ م و ر إ س ع في الخلاف اختلف ا ل ص ح ا ب ة رضو الله عليهم فيها ولا إ ش ك ا ل فيها البعض ما أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ى على مذهب فرعون نعم طيب غير هذا نعم ا ل إ ح س ا ن وذكرنا أ ن ا ل إ ح س ا ن يكون في ع ب ا د ة الله ويكون إ ل ى عباد الله ا ل إ ح س ا ن في ع ب ا د ة الله ركن واحد أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ع ب ا د ة رغبه وحب وشوق فيما عند الله لم تستطع الوصول إ ل ى ه ذ ا ا ل م ر ت ب ة لا يمكن أ ن تخرج عن ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه ي ر ا ثم ا ل إ ح س ا ن إ ل ى عباد الله طيب وغيره نعم صلاه النبي عليه الصلاه والسلام و ب خ ا ص ة يعني كان ا ل أ ص ل أ ن ن في هذا اليوم نتكلم ن ن ا عن ا ل أ م و ر التي تكون في يوم ا ل ج م ع ة من ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم و ق ر ا ء ة سوره الكهف ي خ و ا ن ن هذه ا ل س و ر ة ت ق ر أ في كل ج م ع ة في يوم جمعة لماذا ل أ ن في هذه ا ل س و ر ة التحذير من الفتن ا فتن ل فتنه العلم و لا يغتر ا ل إ ن س ا ن بعلمه ف ت ن ة المال ف ت ن ة السلطان ف ت ن ة الولد نعم تحذير من فتن ف ت ن ة الشباب وصبت ا نفسكم ع الذين ي د ع و ن ربهم الغداء وعشيري دون وجه ولا ك ع د و ا يناك عنهم تريد زنك ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا تطعمنا أ ف قلبها وعن ذكرنا ا ت ب ع هواء وكان أ م ر ه ف و ر ا م ا ا س ت ف د شيء من هذا الدنيا بل ا أ م س ذ ك ر ت لكم ق ص ة هذا الذي كان مع الشيخ بل عثمان رحمه الله تعالى في ا ل ص غ ر يقول كنا في ا ل ص غ ر نلعب والدي كان ي أ خ ذ ن ا لرعي الابن يقول نصل أ ح ي ا ن ا إ ل ى حدود العراق في ر ع ي الابن وكلنا نظن أ ن هذا هو الخير يفعل ا ل آ ب ا ء بنا انه كلنا حلال وكذا وقل بن عثيمين رحمه الله تعالى ا ل آ ن كبر وكبرنا بن عثيمين رحمه الله يقول تزوج جاولات وجاه وعلم و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يكون له هذا في ا ل آ خ ر ه نحسب كذلك ونحن نسيب ونجاه ونعم ل اخواننا الله, ولا الله. ولا ولا الله يعني طالب العلم اختار الله سبحانه وتعالى من بين ملايين يطلب العلم لا تعب لا نصر أ ع ل ى المناصب يرجع اليه الناس توقير احترام صحيح يقول ابن الجوزي ع ر ف الله عنه, عنه يقول جاء للشيطان يعني ي و س ف س لا قد جاء للشيطان وقال انت عالم ويشار اليك بالبنات ولك من المؤلفات وانت هذا حصل لك لانك مجتهد وتعبت وكذا يعني يريد انفخ فيه فقلت له يقول ابن الجوز يقول فقلت له يا خبيث تعبت في ماذا انظر إ ل ى أ ر ب ا ب الدنيا انظر ا ل آ ن من يعمل في ا ل ع م ا ئ ر يا رجل أ ن ت معزز مكرم كتب مجانا صحيح العلم يدفع لك أ م و ا ل لباس من أ ح س ن اللباس وكأنه ما شاء الله فأنت أخواننا من والله هذا النعم أ ن ت لا تعد ولا تحصى اختارك الله تكون مسلم من أ م ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرف ط ر ي ق ة السلف وتكون عليه إ ن شاء الله تعالى ثم اختارك الله أ ن تكون طالب ي ن م هذا من نعم الله أ ن ت لا تعد ولا تحصى ع ل ي ه حاضر على هذه النعمه اشكرها طيب. غيره. أ ن ا أ خ ش ى أ ن ه بهذا الكلام ي عندكم ي ع ن شيء يقول الشيخ بن عزيمير رحمه الله لكن أ ع ر ف كيف اخرج إ ن شاء الله يقول الشيخ بن عزيمير رحمه الله أ ن إ ج ا ب ة د ع و ة العرس و ا ج ب ة و غير هذا م س ت ح ب ة لكن بشروط س ت ة إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة و ا ج ب ة بشروط س ت ة طيب الا يكون الداعي ممن يجب أ و يسنهج الثاني أ ل ا يكون في م ك ا ن ا ل د ع و ة منكر إ ل ا إ ذ ا أ م ك ن تغيير المنكر يجيب من أ ج ل تغيير المنكر و إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة أ ل ا يكون كسب هذا الداعي محرم أ م ا إ ذ ا كان كسبه حلال وبعض حرام يقول ي صح ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ج ا ب د ع و ة اليهود واليهود أ ك ث ر الناس أ ك ل ا للربا ل م ج ن صح يعني ا ل آ ن هذا دعاني إ ل ى عرسي في قطر و أ ن ا في ا ل س ع و د ي ة هذا ضرب و م ف ا ر ق ة ا ه ل وكذا صح أ و أ ل ا تتضمن إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة إ ض ا ع ة ما هو أ و ج ب منها اليوم يا اخوانا انا ما أ ع ر ف الوضع عندكم عندنا أ ح ي ا ن ا يعني تذهب إ ل ى العرس ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة عشره بعد ا ل ث ا ن ي ة عشره حتى يضع ا ل ع ش ر تتعشى تسب والشاه ي أ خ ض ر كلمتين على الباب ترجع ا ل ل ب ي ت ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة تصلي الفجر لا الفجر ولا ا ل ج م ع ة إ ض ا ع ة ما هو أ و ج ب منها ص ل ا ة الفجر صحيح ا ل أ خ ي ر ان يكون الداعي مسلم لان حق المسلم على المسلم ست. هذا ما يتعلق باجابه ا ل ت ع و فهذا الذي ي ذ خ ر الشيخ ابن ع ز ي م رحمه الله تعالى انه اجابه تعب و العرس واجبه اما غيرها ف ا ل مستحب طيب يا اخوانا أ ن ا بالامس ذكرت لكم كلام ا ن القيم رحمه الله نستدل الذين آمنوا س تعالى ت بقول الله ا هم جسر ي ب و و ا لله ل ر و واعلموا ل الله ل إذا دعاكم ا ننحيكم م يحبه بين أن لنا اليوم أ س ب ا ب طلب العلم حضور مجالس العلماء وكذا ما الذي يمنعك إ ذ ا لم تحضر اليوم حال الله بينك وبين حضور هذه المجالس م س ت ط ع ت ان تحضر الله ع لم نكتفي بهذا المقدار ايش بقي تجهيز الميث يحتاج ل درس عملي جيبوا ل أ ك ف ا ن والماء والسدر وكذا وانا ان شاء الله م عنده فسده الصلاه عليه ا ل ت ك ب ي ر ا ل أ و ل ى لا يوجد بعد استفتاح في الصلاه على الميت تكبر ا ل ت ك ب ي ر ا ل أ و ل ى و ت ق ر أ تستعير وتبسمل و ت ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة ويصح ان ي ق ر أ بما ت س ر من ا ل ق ر آ ن ثم يكبر الثاني وصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة الابراهيميه ثم يكبر ا ل ث ا ل ث يدعو للميت و ا ل أ و ل ى أ ن يدعو ل ل ا د ع ي ة ا ل و ا ر د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه ا جامع م ا ن ي ثم يكبر الرابعه ثم يسلم تسليما و تسليمتين و إ ن كبر الخامس خ م تكبيرات أ و سبع تكبيرات على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح طيب. لهذا تمت يعني و ز ع عليكم في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة لا يوجد عندنا جوائز ولا نجاح ولا اصول لكن نريد اخواننا ان نتعاون في أ ن ن ا في هذه ا ل أ ي ا م نطبق هذه ا ل م س أ ل ة تكتبوا ما يعني اخذنا تراجع ت س أ ل المهم غدا نريد نرى ا ل أ و ر ا ق كامله و م بشيء من التعاون لا إ ش ك ا ل لنا نريد أ ن هذه المسائل يعني ان شاء الله تثبت عندكم إ ذ ا كان هناك في شيء في ا ل أ س ئ ل ة أ ن ا أ ج ي ب عليه اليوم ما فيش ف في شيء في ا ل أ س ئ ل ة يعني غامض أ و غير معروف ف ض ل يقول هذا كل هذا ثابت ه ذ ا من اختلاف اختلاف التنوع يصح أ ن تسلم و ا ح د ة وتسليمتين ويذكر الشيخ ب ن عديمي ا ر ح م ة الله تعالى انه إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م تسليمه و ا ح د ة و أ ر د ت أ ن تزيد الثانيه لك ه ذلك اي سألت نعم هل الشروط مثلا ي أ ت ي هذا ا ل أ خ ويقول ا ل د ع و ة للجميع هل يجب على كل ا ل ح ض و ر لا من يعني على الظن أ ن ه مقصود ب ه ذ ه ا ل د ع و ة هذا يجب طيب هذا يسميها العلماء د ع و ة الجفله الثاني ا ل ح ض و ر أ ن ا هذا لا أ د ر ي ما أ د ر ي غير الحمدلله إ ذ ا كان يؤدي إ ل ى صلاه الفجر وكذا و ت ت ع ر ف انه قد يحصل شيء تعال سلم عليهم و ش ي وجمعت بين الحسنين الله ي س ل الأفراح ي ك و ن فيها يحفر يعني عربة الناس طبل بعض عرضة و يمشي الحمد لله طيب هذا من باب انكار المنكر جيد و إ ح ن ا قلنا إ ذ ا استطاع أ ن ينكر المنكر و يجيب ا ل د ع و ة لكن يعني إ ش ا ر ة أ ش ا ر ه اليه و لا والله نامشي ليش قال انت عارف صحيح يعني أ ح ي ا ن ا تمر ت بشباب وتذهب إ ل ى المسجد ويعني تريد أ ن تنكر عليهم حتى يصلوا والسلام عليكم و المسجد مثلا صح اي نعم طيب غيره في الأسئلة أقسام نعم ينقسم الى قسمين هذا الذي يقسم الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى اجعل ثلاثه اقسام ذكرناها ذبح لله وذبح لغير الله محبته وذبح ت ع ي م الشركة الكبر و جاز طيب لأنه على بعض الناس تقسيم للذبح بعض الناس باطن تقسيم العديم قسمين أخي يخي بقي شيء التقسيم التقسيم طيب ماشي شيء تقريب بين الأديان التقريب بين الأديان بعض الشخب الباح للذبح بعض باطن قبلت لأنه أشكل على الناس والدعال لا اجعل ولا أشكل على الناس إلا وقال له مشكلة كل إلا الآن اليهودية أقسام عند معنى هذا هذا هذا هذا تركه ها ها حكم حكم يعني ما ما و النصرانيه و ا ل إ س ل ا م يقول نقرب بيننا و بينكم ما في تقريب ح ك م ا ل تقريب بين ا ل ا د ي ن كفر ولا تقريب الله سبحانه و تعالى قال قل يا أ ه ل الكتاب تعالى الى ك ل م ة سواء بيننا و بينكم الا نعبد إ ل ا الله في آ خ ر ا ل ا ي ق ا ل فان تولوا يعني أ ب و الدخول في دين محمد صلى الله عليه و سلم فقولوا اشهدوا ب أ ن مسلم و ضد المسلم كافر تقريب بين الرافض و السنه قالوا تعالى نقرب وديننا واحد نقول ما يمكن إ ذ ا أ ر د ت م التقريب لا تدخلوا في ا ل إ س ل ا م نرافض كفارنا ص ل الله ا ل ي س ل ا م مفهوم طيب ا ل آ ن تسمع حوار ا ل أ د ي ا ن حوار ا ل أ د ي ا ن يعني نبين لهؤلاء ما في هذا الدين ا ل إ س ل ا م ي هذا لا يشكل ا فيه لا يمكن لعالم أ ن يقول تقريب بين ا ل أ د ي ا ن تقريب كفر مفهوم لكن هذا يقول حوار ا ل أ د ي ا ن تبين ما في الدين ا ل إ س ل ا م ي ما نبذ ا ل ت ط ر ف وكذا وكذا هذا ما فيش كافي طيب نعم نعم هل للمشركين شيء من ا ل ع ب ا د ة لله هل الكفار الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم شيء من عباد الله نعم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون ل ع ب ا د ا ت كلها لله ولو صرف شيء من ا ل ع ب ا د ة لغير الله لو قررت لغير الله ذبابه اشرك شكا فيه محمد بن س ل م ا ن التميمي محمد بن عبد الوهاب هذا شيء واحد ويكتب ا ل آ ن على بعض المؤلفات محمد بن سليمان الثمين ينسب إ ل ى جدي لماذا يقول ان هؤلاء يعني ما أ ح ب الشيخ محمد بن عبد الوهاب والغرض ليس الشيخ الغرض ان ينتشر التوحيد صح ولا إ ش ك ا ل في هذا طيب غيره لا شيء في ا ل أ س ئ ل ه نعم هذا ما معنى في الدرس ما ع ن ى في العلاقه س ف ا و لا يعد العرف يعد في العرف ا ل آ ن سفر تجعل السفر في الغالب عندنا يعني بعض العلماء يحدد هذا بحاله ثمانين كيلو متر طيب نعم لكن أ ن ت تعرف ا ل آ ن مثلا في بعض المدن ا ل ك ب ي ر ة الان آ ن ل آ تمشي عندنا في الرياض من, من طرف الرياض الى الطرف ا ل آ خ ر أ ك ث ر من سبعين كيلو متر ثمانين كيلو متر أ ح ي ا ن ا هل يعد هذا السفر ما يعد سفر مفهوم نعم ف إ ذ ا عدها في العرف سفر فهو سفر نعم ا ل ل ه اعلم حكم لعن الشيطان انه لا يلعن ونستعيذ بالله منه لكن نخبر أن الله سبحانه وتعالى ط ر د إ ب ل ي س من رحمه الله و ط ر د من رحمه الله طيب ل أ ن ه ج ا ء في الحديث أ ن ن ت ع ظ م إ ذ ا ل ع ي ن والمؤمن ليس بلا ا ل ع طيب هل يكتفي طالب العلم بهذا ه ل هل م ت و ن يكتفي ط المتون ب ا ل ل ع بهذه ا ل م جاء ا ل طالب إلى الشيخ بن باز رحمه الله وقال ي الشيخ ا يعني م ت و ن كثير و أ ر ي د يعني اقل شيء فقال له كتاب التوحيد وبلوغ المقام والطالب دائما يزيد يعني يمشي فهذا اقل شيء يقول الشيخ ابن ن ه ا ل باز رحمه الله قال هذا الكتاب يحتاج الى عشرات المرات ان يكرر كتاب التوحيد ا ل و ا س ط ي ة بلغ المرام العصور الثلاثه والله هذا المثوم فيها ب ر ك ة أ ن ت لو تنظر مثلا في م ك ت ب ة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني بعض المشاكل عندنا يعني مكتباتهم ص غ ي ر ة لكن كل ما في ا ل م ك ت ب ة هنا صدق والله أ ي صدق يعني ما ك ث ر على نفس ه حجج على عنده كل ما في هذا المكتب ضابط تجد يعني عندهم كتب هذه ما يمكن أ ن ه ا ما ت ق ر أ عليه في اليوم كل يوم ي ق ر أ عليهم ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث وكتاب التوحيد و ا ل و ا س ط ي ة والبلوغ والزاد ح ن ا ل ت هؤلاء في هذه الكتب دائما وتظن أ ن هؤلاء يهتموا ب ا ل ك ث ر ة يا رجل الشيخ ب ن عثيمين رحمه الله تعالى أ ك ث ر من عشرين س ن ة كان يدرس طلاب لا يعد على أ ص ا ب ع يقول والله لم يتغير درس الشيخ عندما كان له طلاب يعد على أ ص ا ب ع إ ل ى عندما كان الطلاب بالالاف دليل على ماذا خ ل ا ص الرجل ما لا عبره بالكثره ولا عبره بالكذب ف أ ن ت يا أ خ ي ا ل آ ن كل واحد منا الذي أ ن ت منقذ منه م ئ ة ب ا ل م ئ ة هذا علم الناس تفتي لا تشك واحد ب ا ل م ئ ة توقف لا تتكلم شيئا والحمد لله ش ر و ك ت بالتوحيد علم الناس التوحيد علم الناس ا ل ص ل ا ة ط ه ا ر ة هذه المسائل طيب نعم وإلى وإلى وأن المساجد لله العلماء رحمه الله تعالى قالوا المساجد هنا إ م ا أ ن ه ا المساجد ا ل م ب ن ي ة هذه المساجد أ و المساجد أ ع ض ا ء السجود خلقها من الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أ ن تسجد بهذه ا ل أ ع ض ا ء لغير الله أ و المساجد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت ل ي ا ل أ ر ض مسجدا وطهو اي مكان تسجد فيه فقد اتخذت مسجد يصح أ ن تجمع بهذه ا ل أ ق و ا ل ا ل ث ل ا ث ة و أ ن المساجد لله م ب ن ي ة أ ر ا د أ ن يدفن الانسان في المسجد تحتج عليه بماذا و أ ن المساجد لله صح أ ر ا د أ ن يتكلم بشيء من الشرك و البدع و ا ل غ ا ن ي أ و كذا تقول و أ ن المساجد لله أ ر ا د أ ن يسجد لغير الله تقول و أ ن المساجد لله صح و على هذا طيب أ ح د ا ن ك ه ة و ت ع م كل أ ح د نبي أ و ولي أ و جني أ و صالح و م ا طيب غيره لا شيء غدا إ ن شاء الله تعالى بعد الفجر المواعيد ا ل ف ق ه ي ة خ ا م س ة والربع إ ن شاء الله وبعد العصر ب إ ذ ن الله اخوانا ن ب د أ يعني نحن نريد ان ق ل ن ا نشوق الطلاب ل د ر ا س ة هذا الموت والعلم ي هذا شوي فنمر إ ن شاء الله غدا على أ ب و ا ب كتاب التوحيد والمقصود من ا ل أ ب و ا ب التي وضعها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد فكل واحد منكم يحفظ لنا باب من أبواب التوحيد. في يحفظوا الحفظ منكم الكتاب كلهم لنا التوحيد سهل الباب والله الحمد لله الله واحد أبواب واحد واحد يوم باب جدا باب باب خرجنا حين حديث صح تجد من نعم مع الطلاب في يعني سموها ن ت و الخشنه ولا كذا ر ح ل ة بعد العشاء والمهم ط ل ب كل واحد من الطلاب يشرح لنا باب من كتاب التوحيد قال طالب ذكر لنا الباب مع ا ل م س ا ر ا ل ل ه و شرح الكتاب الباب ك ا ن في س أ ل ا ل أ س ت ا ذ الطالب عن م س أ ل ة في الطهاره فقال الطالب بسم الله الحمد الله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله أ م ا بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب ا ل ط ه ا ر ة باب المياه المياه ثلاثه طهور وطاهر ونجس فالماء ي الطهور وسرد الباب كامل وقال عندما انتهى يعني يمكن ثلاث ساعات او كذا عندما انتهى الطالب فقال يا أ س ت ا ذ خذ ما شئت ودع ما شئت هذا العلم ا نعم ت س أ ل عن ا ل ط ه ا ر ة ت س أ ل عن كذا ت س أ ل عن كذا ضابط هذه ا ل أ م و ر ما يمكن يا اخوان انك تاتي إ ل ى إ ن س تس... ا ن تحفظ ا ل ق ر آ ن ن ا ه طيب ا ق ر أ من كذا قال والله ما راجعت شهاده سوق صحيح أنه حافظ عندنا في بعض الجمعيات تحفظ ا ل ق ر آ ن إ ذ ا كان المدرس يسمع على الطلاب من مصحف يقول له هذا الاستاذ ا ل إ د ا ر ة يختبروه في ا ل ق ر آ ن نجح و ر ج ع و ا مدرسه راسل ارجعوا ط ا ل ب ما يمكن احنا قلنا ه ذ ي ا ل ي عشان ان شاء الله ا ل أ س ئ ل ة هذه ا ل ل ه اعلم كان وراء ما وراء <تصفيق>